إذا بإعلامنا بكل وسائله وقنواته يدعو الأجيال ويربيهم على الانحلال والضياء فلا ترى في إعلامنا إلا الإختلاط ورقص وغناء وفجور وفس وتنافس على المنكرات كلما أراد الجيل المسلم الاستيقاظ خدروه وحاربوه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 يا الله ماذا جرى لأمتنا وأصبحت ترفع وتكرم الساقطين والسافلين سبحان الله بعد أن كنا ننام ونستيقظ على الأدان أصبحنا ننام ونستيقظ على الألحان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من ورائكم أيام خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ألسنا في زمن تسمى فيه الأشياء على غير مسمياتها أليست هذه هي العلامات سبحان الله كان اللحن أدانا فصار عودا ولحنة كنا أحياء فصرنا كالأموات وإن كان بنا حراك ويح أمتنا صارت تأمر بالمنكر